جل البديع بذ الطبيعة أبهج، خلق الجمال فكان سحرا مبهجا. جل البديع بذى الطبيعة أبهج، خلق الجمال فكان سحرا مبهجا. جل البديع بذى الطبيعة أبهج، خلق الجمال فكان سحرا مبهجا. خلق الجمال فكان سحرا مبيجا طاف السحاب وضرعه ملوات غيثا يحاول في السحابة مخرجا غيث يحاول في السحابة مخرجان وإذا براع للعظيم مسبح ومبشر بالغيث يبرد لا ومبشر بالغيث يبرد لا وتطلعت ضم العيون ودمعها من فرحة بوق الخدود تدحرجا جل البديع بذي الطبيعة أباجا خلق الجمال فكان سحرا مبهجا جل البديع بذي الطبيعة أباجا خلق الجمال فكان سحرا مضيجا فإذا بغيث كالخيول تدافعت ألفاله بين المحابس منهجا ألفاله بين المحابس منهجا يهوي إلى الغبراء يمسح حزنها فالبعض فأضر وأزعجا فاستقبلته الأرض لوقيا عاشق بعد الفراق من الحبيبة زوجا جل البديع بذي الطبيعة أباجا خلق الجمال علي <سؤال> عتباجا خلق الجمال فكان سحرا مبيجا <تصفيق> يا ربنا أنت الكريم المرتجع فجعلنا من كل هم من مخرجات <سؤال> فجعلنا من كل هم من مخرجات <تصفيق> الصبح البلاء لعابد من غير بابك عنده نفع الرجال من غير بابك عنده نفع الرجال من غير سترك يحتمي في بحره من كل ما كروه إذا الليل سجى جل البديع بذي الطبيعة أبهجى